طَمَ الذِ رَ بَأْسن شَديد مَِّدهُ يُبَششررَ الْ المُؤمنين وَُبَِّرَ الْ المُؤْمنينَ الذينَ يَععملونَ الصَّالِحَاتِأَ لَهُمْ أجرًا حسَسَنَا م كثينَ فيِيه أَبَدَ وَيذِر الذينَ قال التَّخَذَ اللهَّ وَلَد مَا لهُم بِه مِنعِلْم وَل لِأَبَ تُورِثُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا على الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا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 ثُمَّ دَعَسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالُنَا لَبِثُوا أَمَدًا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 وفي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوأ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله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 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَنَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ مَن إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا غَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنْ ع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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وَهَذِهِ الْقُرَى ابْكِ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ هذا هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحدا وَقُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدَّلٌ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دونه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 احدى هما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تضل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاورهم فقال لصاحبه وهو يحاوره انا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نقطه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا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 صعيداً زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 ثوابهم وخير عقباهم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 ان املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلن نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد اجئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون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 اكون معادو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا وراى المجرمون Altyazı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 لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انسليه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا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 قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أمرا. قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ وهما خيرا منه زكاة واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من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 حتى إذاَا بلغَ مغرِبَ الشَّمسِ وَجدها تغربُ فيِي عينٍ حَمئه وَجدها تغربُ فيِي عين حَمئَةِ وَجددَ عدَ قَوْم قُلنَا يذ القَرَين إماأَ تُعَّبَ وَإَِّاأَْ تَتَّخذَ فيهم حسنا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 قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ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 ق هلَلُ نَبّكُ بالأخْسَرين عمالَ الذي نَظَّ سعيهمم في الحياةِ الدّميا وَهُمْ يحسبون وَهُم يحسبونَ أنهُم يحسنونَ صُنعام أ الذيذينَ كَفرَروا بآياتِ رَبِّهم وَِقائِهِ وَِقَائِهِ فَحَبِقَتْ عمالُهُم فَل نُقمُ لَهُم يَْمَ الْ القياامَةِ وَزْنام ذَلِكَ جَزَُم جَهََّمُ بِمَا كَفَعوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِ وَرُرسلِه زُوام.